ا ل ذ َّ ب ت ق ب ل ه م ق و م ن و ح و َ أ َ ح ز ا ب م ن ب ع د ه م و ه م ت ك ل َ م ّ ة ب ر س و ل ه م ل ي ْ خ ذ و ه ََّ ت ك ل َّّ ب ر س و ل ه م ل أ ْ خ ذ و ه و ج ا د ل و ا ب ا ل ب ا ط ل ل ي د ح ض و ا ب ه ا ل ح ق ف َ أ خ ذ ت ه م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 غ َ ف ر ْ ل ِ ل َّ ذ ي ن َ تَابُوا و َ ا ت َّ ب َ ع و ا سَبِيلَكَ و َ ق ِ ه ِ م عَذَابَ ا ل ج َ ح ِ ي م رَبَّنَا و َ أ َ د ْ خ ِ ل ه ُ م جَنَّاتِ ع َ د ْ ن ا ل َّ ت ي و َ ع َ د ت َ ه ُ م وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آ ب َ ا ئ ِ ه ِ م و َ أ َ ز ْ و ا ج ِ ه م و َ ذ ُ ر ّ ي ا ت ِ ه م وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ ا ل س َّ ي ِّ ئ ا ت ِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَلِكَ هوفَووزُ العظِييمم إِ الذيذينَ كَفَوويُونَ دَوونَ لَمَقَتُ اللهَّ أَكبرَر مَِّا قتِكُم أَفُسَكُم إ تُدَونَ إلىى الإمَانِ فَتَكفُرُون. ق ا, ا, ا, ا ل p e l l e d d y e ن Shepherd מק p r e d ن c t e d 点灵 scenes jest ن a o p i n i frequ Ск sentimenteday. ॐ Teraz ov like you s a و d could you? ॐ reminded it? itu? ॐ ambitiousonosмов、「you myślam mythology, do that he got him to believe حُكمُ للِلَّهِ الع الكَبهُ ير الذي يُركُم آ ي ا ت ه و ي ن ز ل ل ك م م ن ا ل س م ا ئ ِ ز ق َ و م ا ي ت ذ ك َّ م ُ إَِّ م َ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 ي َ و ْ م َ هُم ب ا ر ز ُ و ن َ ل ا ي َ خ ف َ ى ع َ ل ى ا ل ل َّ ه م ِ ن ه ُ م ش َ ي ء ل م َ ن ِ ا ل م ُ ل ْ ك ُ ا ل ْ ي و م ِ ل ل ه ِ ا ل و ا ح د ِ ا ل ق َ ه ا ر ا ل ي َ و ْ م َ ت ج َ ز َ ى ك ُ ل ّ نَفْسٍ بِمَا ك س َ ب َ ت ل ا ظ ُ ل م َ ا ل ي َ و ْ م َ إ ِ ن اللَّهَ س َ ر ي ع ُ ا ل ح س ا ب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ا ل آ ز ِ ف َ ة ِ إ ِ ذ ا ل ق ُ ل ُ و ب لَدَى ا ل ح َ ن ا ج ِ ر ك َ ا ض ِ م ي ن مَا ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ مِنْ ح َ م ي ن ٍ وَلَا ش َ ف ِ ي ع ي ُ ط ا ع يَعْلَمُ خ َ ا ئ ِ ن ة َ ا ل أ ع ْ ي ُ ن ِ وَمَا تُخْفِي ا ل ص ّ د و ر ُ و ا ل ل َ ه ُ ي َ ق ض ي ب ِ ا ل ح َ ق ِّ و ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ د ْ ع و ن َ م ِ ن د ُ و ن ه ِ لَا ي َ ق ض و ن َ بِشَيْءٍ إ ن ا ل ل َّ ه ه ُ و ا ل س َّ م ي ع ُ ا ل ب َ ص ي ر أَلَ يصيروا فِي الأأَرضفَ يَظُر كيفَييفَ كَ ع َ ا ق ب َ ا ل ذ ي ن كانوا م ن ق ب ل ه م ك ا ن و ا ه م أ ش د م ن ه ُ ق و ُ كانواهُ أ ش د م ن ه ُ أ و ت و َ ث ً ا ف ي ا ل أ ر ض ف َ خ ذ ه م ا ل ل ه ب ذ ن و ب ه م وَم ك ا ن ل ه م م ن ا ل ل ه م ِ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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وَمَا كَيْدُ ا ل ْ ك َ ا ف ِ ر ي ن َ إ ِ ل ّ ا فِي ض َ ل َ ا ل وَقَالَ ف ِ ر ع َ و ن ُ ذ َ ر و ن ِ ي أَقْتُلْ مُوسَى و َ ل ي َ د ْ ع ُ رَبَّهُ إ ِ ن ّ ي أَخَافُ أَن ي ب َ د ّ ل َ دِينَكُمْ وَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ ا ل ْ ف َ س ا د وَقَالَ مُوسَىٰ إ ِ ن ي عُذْتُ ب ِ ر َ ب ّ ي و َ ر َ ب ِّ ك ُ م مِنْ ك ُ ل ِ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ ب ي َ و ْ م ِ ا ل ْ ح ِ س َ ا ب وَقَالَ رَجُلٌ م ُ ؤ ْ م ِ ن مِنْ آلِ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ يَكْتُمُ إ, أ ي م َ ا ن َ ه ُ أ َ ت َ ق ت ُ ل ُ و ن َ رَجُلًا أ َ ن ي َ ق ُ و ل رَبِّيَ ا ل ل َّ ه أ ت َ ق ْ ت ُ ل و ن َ رَجُلًا أ َ ن ي َ ق ُ و ل ر َ ب ِّ ي ا ل ل َّ ه و َ ق َ د ج َ ا ء َ ك ُ م ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ِ مِنْ ر َ ب ّ ك ُ م ْ وَإِنْ َ ك ُ كَاذِبًا ف َ ع َ ل َ ي ه ِ ك َ ذ ب ُ ه ُ وَإِنْ َ ك ُ صَادِقًا ي ص ِ ب ك ُ م ْ ب َ ع ض ُ ا ل ذ ي يَعِدُكُمْ إِ ا ل ل ه ل ا ي ه د ي م ً ه و م س ر ف ك ذ ا ب يا ق و م ل ك م ا ل م ل ك ُ ل ي و م َ ا ه ر ي ن ف ي ا ل أ ر ض ف مَ ي ص ر ن َ مِ ب َ س اللهِجَنَ ق ا ل ف ر ع و ن م ا إ, أ ر ي ك م إ, إ ل ا م ا أ ر َ و م ا أ َ ح ْ ك م إ ل ا س َ ب ل ا ل ر َّ د و ق ا ل الذي آ م ن ي ا ق و م إ ِ ي أ خ ا ف ع ل ي ك م مِث ي و م ا ل أ ح ز ا ب م ث ل ذ أ ب ِ و م ن و ح و ع ا د و ث م و د و ََ ذ ي ن م ن ب ع ِ ه م وَمَا ٱ ل ل َّ ه ي ُ ر ِ ي د ظُلْمًا ل ِّ ل ع ب ا د ِ و َ ي ا قَوْمِ إ ِ ن ِ ي أ َ خ ا ف ُ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م يَوْمَ ٱلتَّنَادِ يَوْمَ تُولُّونَ م ُ د ب ِ ر ي ن َ مَا لَكُمْ مِّنَ ل ل َّ ه ِ مِن ع َ ا ص م ٍ وَمَن ي ُ ض ل ِ ل ِ ل ل ه ُ فَمَا ل َ ه ُ مِن ه ا د ٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي ش َ ك م م ج َ ا ء َ ك فَمَا ز ِ ل ْ ت ُ م فِي ش َ ك م م ا جَاءَكُم بِهِ ح َ ت َّ ى إ ذ َ ا هَلَكَ ق ُ ل ْ ت ُ م لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ ر َ س ُ و ل ا ك َ ذ َ ل ِ ك َ ي ُ ض ِ ل ُ اللَّهُ مَن ه ُ و م ُ س ْ ر ف ٌ م ُ ر ْ ت َ ا ب ا ل ذ ِ ي ن َ ي ج ا د ِ ل و ن َ فِي آ ي الله ا ت ِ ا ل ل َ ه ب غ َ ي ر س ُ ل ط ا ن ٍ أ َ ت ا ه ُ م كَبُرَ م َ ق ْ ت ع ن د َ اللَّهِ و ع ن د َ ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ك َ ذ َ ل ِ ك َ ي َ ط ب َ ع ا ل ل َّ ه ع ل ى كُلِّ قَلْبِ م ُ ت َ ك ب ِّ ر ج َ ب َّ ا ر وَقَالَ ف ِ ر ع َ و ْ ن ُ يَا هَامَانُ ب ْ ن ِ لِي ص َ ر ح ً ا ل ع َ ل ِّ ي أُبْلِغُ ا ل ْ أ َ س ْ ب َ ا ب أَسْبَابَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ فَأَطَّلِعَ إ ل َ ى إ ل َ ه ِ م ُ و س َ ى وَإِنِّي ل َ أ َ ظ ُ ن ّ ه ُ كَاذِبًا و َ ك َ ذ َ ل ِ ك َ ز ُ ي ِ ن َ ل ِ ف ِ ر ع و ن َ س ُ و ء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا ك َ ي ْ د ف ِ ر ع َ و ْ ن َ إِلَّا فِي ت َ ب ا ب وَقَالَ ا ل َّ ذ ي آمَنَ يَا قَوْمِ ا ت َّ ب ِ ع ُ و ن ي أَهْدِكُمْ س َ ب ي ل ا ل ر َّ ش ا د ِ يَا قَوْمِ إ ِ ن م َ ا ه َ ذ ه ِ ا ل ح َ ي ا ة ُ ا ل د ُّ ن ي َ ا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ ه ي َ دَارُ ا ل ْ ق َ ر َ ا ر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 فك ييدُخُلونَجََّةَ يُرْزَبونَ فيِيهَا ب غ ي ر حسَ وَي ق و م م ا ل ي َ د ُ ر ك م ْ ل ً ا ل ن ج ا ت و ت د ْ و ن ن ي ِ ل ً ا ل ن ت َ د ْ ع و ن ن ي ل أ َ ك ْ ف ر َ بِاللَّهِ و َ أ ش ْ ر ِ ك َ ب ِ ه مَا لَيْسَ ل ي بِهِ ع ِ ل م ٌ و َ أ َ ن ا أ َ د ْ ع و ك ُ م ْ إ ل َ ى ا ل ع ز ي ز ِ ا ل غ َ ف َّ ا ر ل ا جَرَمَ أ ن َّ مَا ت َ د ْ ع و ن ن ي إ ل َ ي ْ ه ِ لَيْسَ ل َ ه دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ و َ أ َ ن م َ ا رَدُّنَا إ ِ ل ى ا ل ل َّ ه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 ف َ و ق َ ا ه ا ل ل َّ ه س َ ي ئ ا ت ِ مَا م َ ك َ ر و ا و َ ح ا ق َ بِآلِ ف ِ ر ع َ و ن َ سُوءُ ا ل ْ ع َ ذ ا ب ِ أَنَّهُ ي ُ ع ْ ر َ ض و ن َ ع َ ل َ ي ه َ ا غ ُ د ُ و ا و ع َ ش ِ ي ا و َ ي َ و م َ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ أ ش َ د َّ ا ل ْ ع ذ ا ب وَإِذَا ت َ ح َ ا ج و ن َ ف ي النَّارِ ف َ ي َ ق ُ و ل ا ل ض ُ ع َ ف َ ا ء ُ ل ِ ل ّ ذ ي ن َ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر و ا ف َ ي ق ُ و ل ا ل ض ّ ع َ ف َ ا ء ق و ل, ل ال ِ الَّذِينَ استَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۖ ʻولَ الَّذِينَ استَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ ا ل ّ ذ ي ن َ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ ج َ ه َ ن ّ م َ ادْعُوا رَبَّكُمْ ي ُ خ َ ف ِّ ف عَنَّا يَوْمًا م ِ ن َ ا ل ع َ ذ َ ا ب ق ا ل ُ و ا أ َ و ل َ م ْ ت َ ك ُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ ب ِ ا ل ْ ب َ ي ِ ن َ ا ت ِ ق َ ا ل و ا بَلَى ق َ ا ل و ا ف َ د ع ُ و ه ُ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 فاصبر إ ِ ن و َ ع د َ ا ل ل َّ ه حَقٌّ و َ ا س ت َ غ ْ ف ِ ر ل ِ ذ َ ن ب ِ ك َ وَسَبِّحْ ب ِ ح َ م د ِ ر َ ب ّ ك َ بِالْعَشِيِّ و َ ا ل ِْ ب ْ ك َ ا ر ِ إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ي ُ ج ا د ل و ن َ فِي آيَاتِ ا ل ل َّ ه ب ِ غ َ ي ر ِ س ُ ل ْ ط ا ن ٍ أ َ ت َ ا ه ُ م إ ِ ن فِي ص ُ د ُ و ر ه ِ م إ ِ ل َ ا كِبْرٌ مَّا ه ُ م ب ِ ب َ ا ل ِ غ ِ ي ه ف َ ا س ْ ت ع ِ ذ ب ِ ا ل ل ه ِ إ ن ه ُ ه و ا ل س َّ م ي ع ُ ا ل ب َ ص ِ ي ر ل خ َ ل ْ ق ِ ا ل س م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ أ َ ك ْ ب َ ر م ِ ن خ َ ل ْ ق النَّاسِ وَلَكِنَّ أ َ ث ر َ ا ا ل ن ا س ُ لَا ي َ ع ل م و ن َ وَمَا يَسْتَوِي ا ل ْ أ َ ع ْ م ى و َ ا ل ب َ ص ي ر و َ ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ وَلَا ا ل م ُ س ي ر أقليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 قُل إ ِ ن ي ن ه ي ت ُ أ َ ن أ ع ب د َ ا ل ذ ِ ي ن ت د ع و ن م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ لَمَّا ج َ ا ء َ ن ِ ي ا ل ب َ ي ن َ ا ت ُ مِن ر َّ ب ّ ي و َ أ م ِ ر ْ ت ُ أ ن أ َ س ل ِ م َ لِرَبِّ ا ل ع ا ل َ م ي ن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 فِي ا ل ح َ م ي ن ِ ث ُ م ّ فِي النَّارِ ي ُ س ج َ ر و ن ث م َّ قِيلَ ل َ ه ُ م أ َ ي ن َ مَا ك ُ ن ت ُ م تُشْرِكُونَ مِن د و ن اللَّهِ ق َ ا ل و ا ضَلُّوا ع َ ن ا ق َ ا ل و ا ضَلُّوا ع َ ن ا بَل ل م نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ك َ ذ َ ل ِ ك َ ي ُ ض ِ ل ّ اللَّهُ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن ذ َ ل ِ ك ُ م بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ف ر َ ح و ن َ فِي ا ل أ َ ر ض ِ ب ِ غ َ ي ر ا ل ح َ ق ِّ وَبِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ م ْ ر َ ح و ن َ و د ْ خ ُ ل ُ و ا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ م َ ث و َ ى ا ل ْ م ُ ت َ ك َ ب ّ ر ي ن ف ا ص ب ِ ر إ ِ ن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ف َ إ م َّ ا ن ُ ر ِ ي َ ن َ ك َ ب َ ع ض َ ا ل ذ ِ ي ن َ ع د ُ ه ُ م أَوْ ن َ ت َ و َ ف َّ ي َ ن ك َ ف َ إ ل َ ي ن َ ا ي ُ ر ج َ ع و ن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 ف َ ل م ي س ي ر و ا ف ي ا ل أ ر ض ف ي َ ظ ر ُ ك َ ف كََ ع ا ق ب َ ا ل ذ ي ن م ن ق ب ل ه م ك ا ن و ا أ ك ث ر م ن ه م و َ ش د ق و َ ك ا ن َ ا ا ك ث ر م ن ه م و َ ش د ق و َ و َ ث ً ا ف ي ا ل أ ر ض ف مَا غ ن َ ع َ ه ُ كانوا ي ك س ب و ن فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم ب ِ ا ل ْ ب َ ي ِ ن َ ا ت ِ ف َ ح ُ بِمَا د َ ه ُ م مِنَ ا ل ع ِ ل ْ ف َ ر ح ُ بِمَا د َ ه ُ م مِنَ ا ل ْ ع ِ ل م ِ و َ ح ا ق َ ب ِ ه م مَا ك ا ن ُ و ا بِهِ ي َْ ت َ ه ْ ز ئ ُ ف َ ل َ م ا ر َ أ و ْ ا بَأْسَنَا ق َ ا ل و ا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا ك ُ ن ا بِهِ م ُ ش ْ ر ِ ك ي ن فَلَمْ ي َ ك ُ ن ي َ ن ف َ ع ُ ه ُ م إ ي م َ ا ن ُ ه ُ م لَمَّا رَأَوُا ب َ أ س َ ن َ ا س ُ ن ّ ة َ ا ل ل َّ ه ا ل َ ت ِ ي قَدْ خَلَتْ فِي ع ِ ب َ ا د ِ ه وَخَسِرَ هُنَٰلِكَ ال الْكَافِرُونَ